Juhtelik nuses püиз. Kõque r weavingab ilmselus aamad, ku Chillus edusted shelfed valmi. Herras peramist م تَ وَلَا إِودِتُ إِلَ رَِّ لَ أَجِدًَاَّ خَيرَم مِنْ عَُ قَالَذَا قَالَ له صاحبه وهو akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله اِن تَرَنِي اَنَا اَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَلَدًا فَعَسَى رَبِّي اَن يُؤْتِيَانِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تسلق يطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب بَيَعَلى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ قَاوِيَةٌ عَلَى عَرْشِها وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ برب بي احدا ولن تفله في اثم ينصرونه من دون الله وما كانوا منتصرا